قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد الله الله خذني بالعفو وعافية وجميل الستر للأبد يسر أمري يا مقتدر وجذر كسري وأذل شددي الله Zواهرنا من كل ربي Allah Allah Hواin سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل Allah sri